افَلَم ينظُروا الى السماء فاقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها وما لها من فروج والارض مددناها والقينا فيها رواسي وانبتنا فيها وانبتنا فيها من كل زوج بهيد تبصرته وذكرى لكل عبد منيبا تبصرته وذكرى لكل عبد منيبا ونزلنا من السماء ما مباركة فأنبتنا به جنات وحب الحصيدة. والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا ذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع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 إذ يتلقى المتلقين إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت فكرة الموت بالحب وجاءت ذكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيده ونفخ في الصور ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد وجاءت كل نفس معها سائق معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكسفنا عنك غطائك. فكشفنا عنك غطائك فبصرك اليوم حديداً لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فكشفنا عنك غطائك فبصرك اليوم حديداً وقال قارنه هذا ما لدي عتداً القيام في جهنم كل كفار عنيد من نافع للخير معتد مريب الذي دعى مع الله اله اخر فالقيام فألقياه في العذاب السديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال ولكن كان في ظلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت اليكم وقد قدمت اليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما انا بظلام للعبيد ما يبدل القول لدي وما انا بظلام, وما أنا بظلام للعبيد قال قرينه ربنا ما أطغيت هو ولكن ربنا ما أطغيت هو ولكن كان في ظلال بعيدة قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما انا بظلام وما انا بظلام للعبيد ما يبدل القول لدي وما انا بظلام وما أنا بظلام للعبيد وما أنا بظلام للعبيد وما أنا بظلام وما أنا بظلام للعبيد يوما نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل بمزيد يوم نقول لجهنم لما هل امتلأت وتقول وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون هذا ما توعدون هذا ما, توعدون هذا ما توعدون ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وداء بقلب منيب من خشي الرحمن بالغيب وداء بقلب منيب وتاب بقلب منيب نخسي الرحبد بالغيب وجاء وجاء بقلب منيب أدخلوها بسلام ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا بزيد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 إن في ذلك ذكر لمن كان له قلب أو ألقسم معه وشهيد إن في ذلك لِمَنْ لمن كان له قلب لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أَلَمْ يَخْلُقْ الْسَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُّغُوبٍ فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْبَحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ فَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ وَاسْتَبِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ ذلك يوم الخروج إن نحن نحي ونموت وإلينا المصير وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراها ذلك حشر علينا يسير ذلك حشر علينا يسير نحلوا أعلاه بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن فذكر بالقرآن من يخاف وعيد